بوك تو 76 76 76 شتو ستي 2 إبداو الأسباب إثنين إبداو الأسباب إثنين چامو تي ني پريشلا؟ لماذا لم تأتي؟ لماذا لم تأتي؟ يا كنت مريضا كنت مريضا يا ني пришла бо я хварила لم أأتي لاني كنت مريضا انا لماذا هي لم تأتي؟ لماذا هي لم تأتي؟ يانا كانت تعبانه كانت تعبانه يانا ني بريشلا هي لم تأتي لأنها كانت تعبانه هي لم تأتي لانها كانت تعبانه чому لماذا لم يأت؟ لماذا لم يأت؟ у لم يكن عنده رغبة. لم يكن رغبة. ён не لم يأت لأنه لم يكن عنده رغبة. لم يأتي. لأنه لم يكن عنده رغبة. لماذا لم تريحلوا؟ لماذا لم تأتوا؟ لماذا لم تأتوا؟ نش أوتوموبيلنيا سپراونی. سيارتنا معطلة. سيارتنا متعطلة. لم نأتي. لأن سيارتنا معطلة لم نأتي لأن سيارتنا متعطلة. لماذا لم يأتوا؟ لماذا لم يأتي الناس؟ يعني، قد موعد القطار. قد فاتهم موعد القطار. Янаги приехали, бо لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. Почему لماذا أنت لم تأتي؟ لماذا أنت لم تأتي؟ Мне لم يسمح لي لم يسمح لي لم اتي لاني لم لم اتي لم يسمح لي لم